ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون أُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ يُؤَنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَيَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ انهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغتيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم الواجد فيه ومفتر يسقل نفس ما تسبت قل اللهم مالك الملك تقتل الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تشاء من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير انك شيء قدير طولج الليل في النهار وطولج النهار في الليل وخرج الحية من الم ووتخج الميت من الحي ج الح من الم وتج الم الح وتذك تش بغ حسابذش بغ حساب لا يت... 111. لاتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فَعَن ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَمَن يَتَّقِ فَعَلَيْهِ مَا سَعَى وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُل إِن سَخَّمَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمهُ اللَّهُ قُل إِن سَخَّمَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا في جناواتي وناسي الارض والله على كل قدير والله على كل شيء قدير